17. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم وَإِذَا أَتَوْكُمُ الصَّلَاةَ فَادْخُلُوا فِيهَا وَلَا مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ ذانك منكم إِلَّا خاسئ في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وملك الله بغافل عما تعملون